الحمد لله الحمد لله وعد أهل الوفاء جزيل النعم وإحلالهم أعلى المنازل بين الأمم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بأداء الأمانة وحذرنا الغدر والخيانة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفيه من خلقه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أيها المؤتمنون يا من استخلفتم في الأرض لينظر كيف تعملون يا من حملتم حملا أشفقت من حمله السماوات الشداد والأراضون المهاد والجبال الأوتاد حملتم الأمانة وهي ضخمة هائلة حملتموها طائعين مختارين وأخذتموها على عواتقكم وتعهدتم بحملها وحدكم من دون الخلائق الضخمة الهائلة هذه الأرض تدور دورتها وتخرج زرعها وتواري موتاها وتتفجر ينابيعها وفق سنة الله بلا إرادة منها وهذا القمر وهذه النجوم والكواكب وهذه الرياح والسحب وهذا الهواء وهذا الماء وهذه الجبال وهذه الوهاد كلها كلها تمضي لشأنها بإذن ربها وتخضع لمشيئته بلا جهد منها ولا عناء ولا كد ولا محاولة لقد أشفقت لقد أشفقت من أمانة التبعه أمانة الإرادة أمانة المعرفة الذاتية أمانة المحاولة الخاصة وحملها الإنسان الإنسان الذي يعرف الله بإدراكه وشعوره ويهتدي إلى ناموسه بتدبيره وبصره ويعمل وفق سنة الله بمحاولته وجهده ويطيع الله بإرادته وحمله لنفسه بعد إرادة الله وهو في كل خطوة مريد مدرك يختار طريقه عارف إلى أين يؤدي به هذا الطريق إنها أمانة ضخمة حملها هذا المخلوق الصغير القليل القوة المحدود العمر الذي تتناوشه الشهوات والنزغات والميول والأطماع وإنها لمخاطرة أي أخذه على عاتقه على عاتقه هذه التبعة الثقيلة ومن ثم كان ظلما لنفسه جهولا لطاقته ولكن حينما يوفقه الله وينهض بالتبعه ويعرف أمانته فيصل إلى بارئه والاهتداء إلى خالقه والطاعة الكاملة لربه حين يصل الإنسان إلى هذه الدرجة. وهو واع مدرك مريد فإنّه يصل حقا وهو واع مدرك مريد فإنّه يصل حقا إلى مقام كريم ومكان بين خلق الله فريد أيها المسلمون إن كانت الأمانة ثقيلة التبعة جسيمة إلا أنها هي ميزة الإنسان على كثير ممن خلق الله وهي هي مناط التكريم الذي أعلنه الله في الملائي الأعلى وهو يسجد الملائكة لأبينا آدم وأعلنه في كتابه الباقي حين يقول ولقد كرمنا بني آدم فليعرف الإنسان فليعرف الإنسان مناط تكريمه عند الله ولينهض, ولينهض بالأمانة التي اختارها والتي عُرِضَت على السماوات والأرض والجبال فأبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا لَقَدْ حَمَلَ الْإِنسَانُ الْأَمَانَةِ وَمِنْ ثَمَّ فالله يُطَالِبُهُ بِأَدَائِهَا وَحَمْلِهَا كَمَا يُرَادُ لَهُ لَا كَمَا يُرِيدُ هُوَا إِنَّ الله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، حذره سبحانه من خيانتها. يا أيها الذين آمنوا، لا تخون الله والرسول، وتخون أماناتكم، وأنتم تعلمون إن الأمانة معنى واسع ومفهوم شامل لا ينحصر في معاملة مالية. أو وديعة عينية وحصره في ذلك خطأ في الفهم وتحجيم للأمانة والخيانة إن الأمانة فيما بينك وبين ربك فيما بينك وبين أهلك بينك وبين أولادك بينك وبين جيرانك بينك وبين معامليك بينك وبين موظفيك الأمانة في العبادة والمعاملة أيها المسلمون إن أعظم أمانة هي الأمانة العظمى الأمانة الكبرى أمانة الهداية والمعرفة والإيمان بالله عن قصد وإرادة وتوجه واتجاه ومن هذه الأمانة تنبثق سائر الأمانات فالأمانة في العبادة أن تقوم بطاعة ربك مخلص له الدين متبعا سنه سيدي المرسلين صلى الله عليه وسلم تتمثل أوامره وتتجنب نواهيه تخشى الله في السر والعلن في الخفاء والجهر لا تكن من الذين لا تكن من الذين يخشون الناس ولا يخشون الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا إن الله تعالى جده وتقدس اسمه قد ائتمنك على أوامره ونواهيه لم يقم عليك رقيبا إلا مخافته وتقوى ورب ذلك في نفسك وحثك على خشيته في الغيب والشهادة رب فيك الإحسان وطالبك بالوصول إلى مرتبته فتعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فهو يراك ائتمنك على الإسلام والإيمان ونهاك نهاك أن تكدره بالشرك كمحبة غيره وخوف سواه أو طلب الثواب من غيره برياء أو سمعة ولو فعلت ذلك, لو فعلت ذلك لما ظهر للناس ولكنها أمانة اتمنك على النية أن تصلحها وإن أفسدتها لم تظهر للناس ولكنها أمانة أمرك بأوامر خفية لو خالفتها لم علم بك أحد ولكنها أمانة كالصوم وغسل الجنابه وبعد تكليفك بعد تكليفك لم يتخل عنك لم يدعك وحدك بل دعاك بل دعاك وناداك وقربك وآواك دعاك إلى دعائه وناداك إلى بيته وقربك منه نجيا تناجيه فيسمعك وتخاطبه فيرد, فيرد عليك الخطاب كل ذلك في صلاتك التي هي أمانة أيضا وتستعين بها على أداء الأمانة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إنها صلة وأيما صلة صلة المخلوق بالخالق لأجل أن يعانى ويسدد إياك نعبد وإياك نستعين أيها المسلم أيها المسؤول إنك مؤتمن. إنك راعٌ ومسؤولٌ عن رعيتك أيا كانت مسؤوليتك صغورة أم كبرة في مؤسسة حكومية أو شركة أهلية عليك أن تراقب الله فيها أن تحسن سياستها وتعمل على صيانتها وأن تسوسها بشرع الله لا بهواك هي أمانة وحقها الرعاية من رعايتها. أن تسند الأمر إلى أهله وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة قال صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فولا رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله لقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حينما طلبه الإمارة يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي ونادامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ليس من المغالات أن يقال إن سر عبقرية المسؤولين معرفة الأشخاص وحسن انتقائهم ومن رعايتها أن يعلم المسؤول أن المسؤولية تكليفٌ وليس التشريف محظاً ولذا لما عزل عمر خالداً رضوان الله عليهما ظل خالد بن الوليد يعمل تحت لواء أبي عبيدة وإمرته وانتهز خالد وانتهز خالد فرصة ففتح قنسرين فكانت إحدى معجزاته الحربية فقال عمر رضي الله عنه أمر خالد نفسه إن المسؤول بإخلاصه وتفانيه يصلح الله على يديه ما فسد من الأمر ويُرَأَى الصدع ويُرْتَقُ الفتق أيها المسلم أيها المستشار أين كنت طبيبا مهندسا مديرا كاتبا مدرسا ميكانيكيا يقول صلى الله عليه وسلم المستشار مؤثما نعم إنها أمانة فالمستشار غالباً هو الذي يضع النقاط على الحروف وهو الذي تأنس إليه نفس المستشير فإن أشار بخير فهو أمين وإن أشار بشر فهو خائن كم من الحق ضاع كم من الحق ضاع لأنه يرى بعين مستشار غير أمين وكم عاد حق إلى نصابه برأي ذلك الحاذق الأمين إنها أمانة الكلمة إنها أمانة الخبر فكم من كلمة أمينة طيبة فتحت أبوابا للخير مغلقة وقلوبا مصده وكم من الأخبار الكاذبة زرعت الشحناء وحصدت الفرقة وأورت نار الفتنة يرعاها أرباب فكر ما هم بمفكرين وأصحاب قلب وأصحاب قلم غير مبالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قول هذا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 صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأمنا وسلم تسليماً كثيرة أما بعد فيا أيها المسلمون إن من أعظم الأمانات أمانة التربية تربية الناشئة وتوجيهها وإرشادها وتوجيهها وإرشادها ومراقبة سلوكها لسيما في وقت تتداعى فيه المؤثرات والاتجاهات وتقع مسؤولية وتقع مسؤولية وأمانة هذه التربية على الآباء والأمهات أولا، فما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وذلك باختيار البيئة الصالحة لهم والتربية الإسلامية الناضجة الواعية على الأمة الواعية أن تغرس عقائدها الإسلامية وحقائقها الثابتة في قلوب ناشئتها حتى يكون إيمانها إيمانا علميا موضوعيا صادقا وحتى تتحمس في سبيل الدعوة إليها والمثابرة عليها لقد أصبح من المقرر عند أساطين التعليم الحديث في الغرب أن كل شعب من شعوب العالم إنما يصوغ نظامه التعليمي وفق نظرية الحياة التي يؤمن بها لذلك ليس من المعقول ولا من, ولا من الجائز أن تستورد أمة لها شخصيتها ورسالتها ولها عقائدها ومناهج حياتها ولها طبيعتها ونفسيتها ولها تاريخها وماضيها لها محيطها الخاص وظروفها الخاصة أن تستورد نظاماً تعليميا من الخارج ولا أن تكل وظيفة التربية وصياغة العقول إلى أناس لا يؤمنون بهذه الأسس والعقائد يقول أستاذ أمريكي إن عملية التعليم ليست عملية تعاط وبيع وشراء، وليست بضاعة تصدر إلى الخارج أو تستورد إلى الداخل. إننا في فترات من التاريخ خسرنا أكبر مما ربحنا باستيراد نظرية التعليم الإنجليزية أو الأوروبية إلى بلادنا الأمريكية. إن واجب الآباء والمربين أن يكرسوا جهودهم في تأصيل التربية الإسلامية. في أعماق النفوس، وألا يحيدوا عنها، وألا يبتغوا عنها بديلا، وأي يلتزموا بمناهج الإسلام، بمناهج الإسلام الأصيلة، فهذه المناهج أساس حياتنا وأسس معرفتنا ومنطلق إدراكنا وعلى ضوئها نصوغ تفكير أمتنا في مستقبلت في مستقبلها، فناشئة اليوم هم رجال الأمة في مستقبلها الزاهر فبقدر التحصين المعرفي يقاومون الأوبئة العقلية الفتاكة ألا فلا ننتظر من أبنائنا حمل رسالة أمتهم إن نحن اخترنا لهم محاضن غربية وأفكار مستوردة حتى إذا شبوا عن الطوق طالبناهم بالتوجه بالنهوض بأمتهم وأنا لهم ذلك ففاقد الشيء لا يعطيه إن الفرد في التربية الإسلامية يضع نصب عينيه مصلحة أمته ويعيش من أجلها في سبيل خدمتها لأن في ذلك رضوان الله وابتغاء وجهه إن هذه التربية الإسلامية تربية توافق تام وانسجام كامل يتيسر فيها للفرد نماء قوته وتكامل شخصيته ليصبح أداة طيعة عاملة في سبيل خير المجتمع وسعادته وبهذه التربية تكون رعاية الأمانة وبرعاية الأمانة من كل الأطراف وفي كل مجال ينمو المجتمع الإسلامي في بستان الرخاء والرحمة والمودة تحوطه عناية الله وحفظه ورعايته اللهم اجعلنا ممن هم لأماناتهم وعهدهم راعون ولها مؤدون وعليها يحافظون اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا يا مولانا فأحينا سعداء على سنته وتوفنا شهدا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وأنينا شفاعة وجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عز, اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم يا حي يا قيوم أنصر من نصر الدين اللهم أنصر من نصر الدين اللهم أنصر من نصر الدين اللهم أخذل من خذل الدين اللهم أخذل من خذل الدين اللهم عليك بالنصار ومن نصرهم وباليهود ومن هودهم والشيعة الرافضة ومن شايعهم والشيعيون الملحدون ومن شايعهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم عليك بالمنافقين من لبراليين وعلمانيين اللهم ردهم إلى حضيرة الإسلام أو أخذهم أخذ عزيز مقتدر وفضحهم يا رب العالمين اللهم اهدي ولاتنا خاصة وولات أمور المسلمين عام لما تحبه وترضاه اللهم خذ بنواصيهم للخير اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم مولي أمر من أمور أمتنا اللهم مولي أمر من أمور أمتنا فرفق بهم اللهم فرفق به يا رب العالمين ومولي أمر من أمور أمتنا فشق عليهم اللهم فشق عليه يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم كل المسلمين في كل مكان، وتحت كل سماء، اللهم كلهم في الشام يا رب العالمين، وكلهم في اليمن، وكلهم في كل مكان يا حي يا قيوم، اللهم كلهم عونا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم انصر مجاهدهم، ووحد كلمتهم، واجمع صفهم،